فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه و و ي ن للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 ا س و ا ل م ل ا و الله ا ل ذ ي إياه خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن ا س ت ك ب ر و ا ا ف ل ذ ي ن ى